ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله بِرُبّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأنساهم هم أولئك هم الفاسقون لا يستوي Abul Jannah. لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا من خشية الله وتلك سَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الَّذِي لَا إِلَٰهَ Allahu aladillah illa Hu al-Malik al-Qudus al-Salam al-Mu'min al Subhanallah la ma الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح في السماوات والأرض حكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون